وقال الذين كفروا لا ت أ ت ي ن ا ل س ا ع ه قل بلى وربي ل ت أ ت ي ن ك م عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ولا أ ص غ ر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 ف أ ع ر ض و ا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ذواتي اكل خمط و أ ث ي وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إ ل ا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير, وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و أ ي ا م ا امنين فقالوا ربنا باعد بين أ س ف ا ر ن ا وظلؤوا أن ف ه م أحاديث و ق ن ا ه م ك ل ممزق إ ن في ي ذلك آ ا ت لكل ص ب ا ر شكور و ل ق صدق د ع ل ي ه م إ ب ل ي س ظنه ل ع و ه إ ل ا فريقا م ن ا ل م م م ؤ ن ن ي و ا كان ل ه ا م ي ه سلطان إلا ل ل ن ع م من يؤمن ب ا ل آ خ ر ة م ن هو ه م ن ا في شك و ر ب ك ع ل ى كل ش ي ء حفيظ ل ادعوا ل ذ ي ن ز ع م م ت من د و ن ا ل ا س ل ا م ي ا ل س م ا و ا ت و ل ا ا في ل أ ر ض و م ا ل ه فيهما م م ن ش ى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 ا ل ن ا س بشيرا و ن ذ ي ر ا و ل ك ن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و و ن ي ق و ل و ن م ت ى ه ذ ا ا ل و ع د إن كنتم ص ا د ق ي ن ق ل ل ك م م ي ع ا د ي و م ل ا تستأفرون ع ن ه س ا ع ة و ل ا ت س ت ق د ن ى فقال الذين ك ف ر و ن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن ولا بالذي بين يديه ولو ترى موسوعه ف و ن ن د ر ب م النابلسي للعلوم ي الاسلاميه ذ ي ن ت و ا ل أ ن ت لكنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم عن الهدى بعد إ ذ جاءكم. جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا الذين للذين مكونوا بل مكو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 هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما اغسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما اغسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين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 من آ م ن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك لهم جزاء ض ع ف بما عملوا وهم في الغرفات آ م ن و ن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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وما اتيناهم من كتب ي د ر ز و ن ه ا وما أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م قبلك من نذير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 م ك ا ن قريب و ق ا ل و ا آمنا ب ه و أ ن ا ل ت ن ا و ش من مكان ب ع ي د وقد كفروا ق به ب من ل و ي ق ف و ن ب ا ل غ ي ب من مكان ب ع ي د و ح ي ل ب ي ن ه م و ب ي ن ما ي ش ت ه و ن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مليم